له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها احصار فيه لاون فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا ان فَقُومْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ خَبِيثٍ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُبْدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يعطي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي قيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ